بسم الله ا ن الرحمن و ن الرحيم ك ا ف ي ن أ و ويحذركم الله نفسه و ا ل ى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم أ و تبدوا ي ع ل م ا ل ل ه ويعلم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض والله على كل شيء قدير كل موسوعه ا وما ل ن أن ب ي ه ا و ب ي ن ه أمدا ب ع ي د ا و ي ح ذ ر ك م ا ل ل ه ن ف س ه ل ا م ي ه م و ا ل ع ه النابلسي للعلوم ب ك الاسلاميه ل ه غفور ي ي و الله لا يحب الكافرين إن الله يحب اصطفى إن آ د م و ن و ح وآل إبراهيم ع ه النابلسي ا ع م ع من ع للعلوم ه م ي الاسلاميه ع موسوعه ا ا ق ا ل ت ربي إ ن ي و ض ع ت ه ا أ ب ل و ا للعلوم ه أ م ا وضعت و ل ي س ذكرك ا ل أ م ي ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ف ت ق ب ل ه ا ر ب ه ا ب ق و ل ح س ن ل ل ع ل و ه ا ن ب ا ت ح س ن ا و ك ف ل ه ا ك ر ي ا كلما دخل ل ع ي ه ا ز ك ر ي ا س م ح ر ا ب أجد ع ن د ه ا رزقاً ا ل إ س ن ى